ومتقين الصلاه والموتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم لاخر اولئك سنوتهم اجرا عظيما ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داود زبورا ورسلا قد قصصنا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 فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا ليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيلا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله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 متخذي أخدان ومن يكفر بليمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمَنُوا إِذَا قمتموا إلى الصَّلَاةِ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجنكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر نوجا أحد منكم من الغائط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 مَتَALLAH عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُنَا يَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ خَذَلَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إسرائيل وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ قُمْتُمُ الصَّلَاةَ وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي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 منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف او ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفنيحون إن الذين كفروا لَوَنَّ لَهُمْ فِي الْأرْضِ جَمِيعُ وَبِثْلَهُ مَعَهُ لِيَبْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ ولهم عذاب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 وموعظة للمتقين وليحكم أهل الجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وانزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيملا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبعه وأهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج ولو شاء الله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 أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبط تعمال فاصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحب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 لبيس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم نثم واكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت يديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بصوتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أو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 وحضروا فإن توليت فعلموا أنما على رسولنا البلاء المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طيعوا إذا متقوى آمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوى آمنوا ثم متقوى أحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا الله بشيء إم من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافوا بال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 وَبعد الله واسمعوا. والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ايديتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا واذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل وإذ تخلق من الطين كهيئه الطير باذن فتنفق فيها فتنفخ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 ثم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو اسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لإن من هذه لنكونن من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 كل فضل على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي بهم أي شاء من عباده ولو شرقو لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة يَكْفُرُ بِهَا أُولَئِكَ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا, قوما ليسوا بها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 الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتموا إليه وإن كثيرا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليونجوا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 وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا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 وما كان لله فهو يصل الى شركاء ساء ما يحكمون وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاء يردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه انعام وحرق حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها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 أو افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن لنعام حمولة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 أو فسقنه الذي غير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفور ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحوم أو ما إلا ما حمل الظهور أو ما, أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة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 الكتاب نزلناه مبارك فاتبعوه واتقول أن ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو لونا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدره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 فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ لِلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ